sudut 요بفضل اهض لا تخذمس ktośd哦n afraidn 같n Ito hizadn... Bellum courteam.Transists ay firen... Thanh Doh sa whizadn... Getaładaea... Isdang indi me? Akai nini ni? Aоны umy? Ata bú releaj orifadn.in Mi ·ơ watu el wavesidd Maanaan okol~~ aqua d Kenneth? ya me emi amifety, لقاى قبل فضل انا هو رميتن عن لقاى قبل انا العباس وكتال الظلم قبل فضل من نطب الحرب ما النزم ها انا العباس وكتال الظلم قبل فضل من نطب الحرب ما النزم جيش ميا اليوم سيف ينتقم فانا يوقف منا طب ما ينهزم جيش ميا اليوم سيف ينتقم فانا يوقف منا طب ما ينهزم اسفو كل اسحق اليوم جيوش الطلقه حتى وراء ميتا عند اللقاء ساسحق اليوم جيوش حتى وراء ميتا عند اللقاء يا العباس واغدو بالثقه لا, لا اهاب الموت يوم الملتقى يا بل العباس واغدو بالثقه يا بل فضل القدم دستو انتقدم دستو انذا وراميتن عند اللقاء قبل فضل انا وراميتن عند اللقاء قبل فضل قبل فضل قبل فضل انا رفروف بي من اي رايض حدر أسحاق بجدم يسيد وعسكرة واسكي بالماء الحسين وخدر أسحاق بجدم يسيد وعسكرة واسكي بالماء الحسين وخدر في المخيم يكمن الهام فضل كامل فضل كامل فضل جنبوا العطاشا كيف يمكن البقاء يا حتى ورا ميتا عند اللقاء جنبوا العطاشا كيف يمكن البقاء حتى ورا ميتا عند اللقاء يا بل فضل العباس واغدو بالثقى لا, لا اهاب الموت يوم الموت يا بل العباس واغدو بالثقى اتقيتام استو انت اتقيتام استو زاو على ميتن عند اللقاء قبل فضل حنا هو رميتن ها انا ها انا ها شيال اللواء قبل فضل مين يا مين ها انا العباس شيال اللواء قبل فضل ايه مين يا مين بسفي اذبحهم سوا <تصفيق> هي جو شو مين اليوم شوف ابن ضربتي منحة تجدم الهوى طلبوا تيمنا حاج إنوى ضربتي حام يا شو ما قال اليوم ضربتي من حاسج جمد هواء اتقحام بالمطهر الفضل قبل الفضل قبل في جيوشهم مدمرًا ممزقة يا بالفضل حتى أواراOrأميتا عند, عند اللقاء يا بالفضل جيوشهم مدمرًا ممزقة حتى أوارأميتا عند اللقاء يا بالفضل environmental Apposo أغضوب الضقة يا بالفضل لا أهاب الموت يوم المنتقى يا بالفضل all quando غضوب الضقة ине بالفضل لا أهاب الموت Ya Ben Fadil Adha Khaydem Lestu Uydem Adha Khaydem Lestu Uydem Adha Owa Ramayitan Andan Lika Ya Ben Fadil Adha Owa Ramayitan Andan Lika Ya Ben Fadil Ya Ben Fadil Ya Ben Fadil Ma'ana بنور وجهي للهاشم ينجلي انا العباس كافل بتعلي بنور وجهي للهاشم انا العباس كافل بتعلي بنور وجهي للهاشم ينجلي, ينجلي سكنه قالت عمي جيب المايلي ودعيتك عمك يجيب الدلله سكنه قالت عمي جيب المايلي ودعيتك انثني لن انثني والله يا بنت الثقال لا حتى اورا ميتا عند اللقاء لا بالفضل لن انثني والله يا بنت الثقال لا حتى اورا ميتا عند هل هقه la ban fadl la ahab al ал lih� чис يا hiya hiya hiya lil u'l howlam Big enough ilfi yukui hati wirnishsiya uqrasya uqrasya uwq Klehiri yukar khamandhuf washinghourch advocacy adamish Qar yahsafa min kathr al-dam Qar ها انا العباس شيال العلم شايف حتى الموت منا ما سلم ها انا العباس شيال العلم شوف الفضل شايف حتى الموت منا ما سلم فانا واحد نص على حدود الخيم القراسه يوقع عقبر الحرم نور عيني الحسين يا من فضل يا من فضل يا حتى وراء ميتا عند اللقاء يا من الطاهر الطهر حتى وراء ميتا عند اللقاء يا الهندسة الصوتية والتوزيع حسين الزهيري لا أهاب الموت يوم الملتقى إني أنا العباس وأغدو بالثقة لا أهاب الموت يوم الملتقى أتقدم لست